لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل م م ي و ا ل م م ؤ س ي ن وبأيمانهم للعلوم ي ج ن ا ت تجري من تحتها من ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ي ن ف ه ا ذلك هو الفوز ل هو ا ع ظ ي م ي و م ي ق و ل ل ا ا م ن ف ق و ن و ا ل م ن ا ف ق ا ت ل ل س ي ل ا ر ج ع و ا و ر ا ء ك م الاسلاميه ت م س و نورا بينهم فقرب ب ه ب ب باطنه فيه ر ح ة باطنه ف الرحمة وظاهر ي موسوعه ا ل ن ا ب ل س و للعلوم ك ن الاسلاميه الغرور ا ل ي و موسوعه لا يؤخذ فدية منكم النابلسي ر هي مولاكم م ر أ للعلوم م ي ه ن ن ا ل ا ق ل و ب ه م ل ي ه و موسوعه ا الْحَقِّ نَزَلَ مِنَ ل ا ي النابلسي ذ ي أ و و ت ا ا ل ك ت مِنْ ق ب للعلوم ي الاسلاميه أ م د ف ت ق و ب و ك ث ر م ن م ف ا س ق و ن ع ل م ا أن الله يحيي ا ل أ ر ض بعد م ح ت ه ا قَدْ ب موسوعه النابلسي م للعلوم ل ي و الاسلاميه م وَأَقَرْضُوا اللَّهَ لهم لهم ه أولئك م ا ل ص د ي ق و ن و ا ا ل ش ه د ء ع د ر ب ه م لهم أجرهم ونورهم و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ب آ ي ا ا ت ن للعلوم ك أصحاب ا ج ح ي م م ا أ ن ا ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا لعب وله و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر, وتكاثر في موسوعه ا النابلسي ل ل ع ج ب ا ل ك ف ا ر ن ب ا ت ه ث م ي ه ي ج ف ت ا ه م ص ف ر ا ء ا ا وفي ل آ خ ر ة ع ذ ا ب شديد وفي موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى ا اعدت للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك فضل ط الله, الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أصاب من من أن إن لا أصاب موسوعه ن مصيبة النابلسي أ ل ل ع ل ى ا ل ل ه ي س ي ر ل ك ي ل ا ت أ س و ا على م ا ف ا ت ك م و ل ا ت ف ر ح و ا بما آتاكم موسوعه النابلسي و ن م و ن ا للعلوم ن ا ا س ب ب ن فإن يتول ا ل ل ه هو ا ل غ ن ي ا ل ا م ي ه